ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م نعيش ا ل آ ن مع قران آ ن ل ص ر ر ق آ الصهره ل الليلة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي والتلاوة من سورة أعوذ الرجيم م و ا ل ر ح ي م إ ِ نادى ََّ ربه ُ 不能 「やり釣り」<音楽> فخرج علي قومي أخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم أ ن سبحوا بكره o h a t o u فاكثر ت في الكتاب مريم اذ تبدا من اهل ل ك في الكتاب مريم اذ انتبذت من أ ه ل ه ا مكانا Thank、mm -hmm. you. وكان امرا مقضيا ل ف ل ه ا ل ك ت و ر محمد ر ا ل ن ا ب ل س فحملته فانت بلغت بي مكانا قطيا ف ا ن تبذت به مكانا قصيا فنادى من تحتها فناداها من تحتها أ لا تحزني قد جعل ربك تحزني تكسل فان ما ترى ان من البشر احدا تقولي اني نذرت للرحمن قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن أ ك ل م اليومين سيا فأتطبه قول Thank、mm -hmm. you. ذلك عيسى ابن مويم قول الحق Thank y o اسمع بهم واغصي اليوم ياتوننا ل ف ض ي ل ا ل أ م ر و ه محمد ر ا ت ه م ل ن ا ل س وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما اعتز لهم وما يعبدون منه ل ف ض ل ه إ س ح ا ق ا ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م إ ل ا ق ر آ ن الصهره للقارئ الشيخ محمد ص د ي ق المشاوي وكانت ا ل ت ل ا و ة من س و ر ة مريم سيدي يا رسول الله يا من إ ذ ا ناداه طالب وجوده ل ذ ى النداء صال وجوده ل ب النداء وهش لاستقباله يا صاحب الخلق ق العظيم يا صاحبا العظيم خلق يا صاحبا العظيم يا صاحب ت ح ي ة من مدنف ي جم الصبابه واله صلى عليك الله, صلى عليك الله جل جلاله, صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله الهي الهي احبك حب العيون لضوء ه ب ا في التجاره You ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة ا ل سؤال ي أيها د صالح ا لخة ل م م ن ن و س ل ا معرفه ل ي ك م و ح م ة الله وبركاته هيا و بنا ط بين الإيمان نقطف من حدائق ثمار ا ر أ ش ج الله و ن ن من نبعها ا ص ا ا ف معرفة ي ل ل و م ع ر ف ة أ س م ا ئ ه وصفاته ا ل و ا ر د ة في الكتاب و ا ل س ن ة تثمر في العبد أ ن و ا ع ا ك ث ي ر ة من ا ل ع ب ا د ة وتقوي فيه جانب الخوف و ا ل م ر ا ق ب ة وتعظم فيه الرجاء وتزيد في إ ي م ا ن ه ويقينه وثقته بربه سبحانه وتعالى فهو الذي خلق الخلق و أ و ج د ه م من العدم وسخر لهم السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهما ليعرفوه ويعبدوه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 ت ف ر د ربه تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء والامات ف إ ن ذلك يثمر له ع ب و د ي ة التوكل على الله باطنا و ن وازما التوكل وثمراته ظاهره الله تبارك وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال وتوكل على العزيز الرحيم وقال رب المشرق والمغرب لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه وكيلا سبحانه وتعالى كل أ س ب ا ب الكمال القديم وهذه ا ح ت ي ا ج لشيء واجد علم العليم الحكيم على العبد أ ن يعلم ب أ ن الله غني كريم بر رحيم واسع ا ل إ ح س ا ن و أ ن ه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فهو محسن إ ل ي ه م رحيم بهم يريد بهم الخير ويكشف عنهم ا ل ض ر لا لجلب م ن ف ع ة إ ل ي ه من العبد ولا لدفع م ض ر ة بل ر ح م ة منه و إ ح س ا ن ا فهو سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من ق ل ة ولا ليعتز بهم من ذ ل ة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخلسي يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني اتقوا الله واعلموا أ ن الله شديد العقاب وقال واتقوا الله واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون وقال سبحانه ف إ ن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أ ن الله عزيز حكيم ف إ ذ ا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا ف إ ن هذا يثمر له الخضوع و ا ل ا س ت ك ا ن ة و ا ل م ح ب ة وجميع أ ن و ا ع العباده ة حكيم حكيم عليم بالوجود حكيم عليم بالوجود ب ا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 أ ي ه ا ا ل م ؤ م ن و ن غدا ب م ش ي ئ ه الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق ا ل إ ي م ا ن اعد ح ل ق ة اليوم و س ا م البحيري والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته خطوف من الإيمان برنامج يقدم حدائق صالح السيد